اولئك لهم عذاب من رجز اليم ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد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 إِنَّ شَأْنَ خَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ منير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 وَمَن يَزِغ مِنْهُ مَن أَمْرَنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ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 بَتَتِ الارض تاكل من سآته فلما خرت تبينت, تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين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 سيروا فيها ليالي واياما امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزقه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين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 السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما ولا نسأل عما تعملون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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ا نحن صددناكم, صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين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 قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين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 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيِّينَ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ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 وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَيَّ صُدْكُمْ يُرِيدُ أَيَّ صُدْكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاكُمْ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 قدمت لكم هذه الماده من موقع روائع التلاوات